من الشيطان الرجيم فقل الذين ينفقون ما انفقوا في سبيل الله كما انفقوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذي ليوم يكون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أمبتت سبع سنابل, سنابل في كل صنبلة في كل صنبلة من تحبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يثمنون ما انفقوا من ولا ادل لهم اجرهم عند ربهم ولا ومثل الذين ينفقون أموالهم فِى سَبِيلِ اللَّهِ في يُخْزَىٰ وَمَا لَهُ مِنْ حَوْلٍ وَلَا قُوَّةٍ ۚ وَمَن يُنْفِقْ مِنْ مَالِهِ فِى سَبِيلِ ولا فَهُوَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ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 كالذي ينفق ماله رماء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فعصابه وابل فتركه صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين احد إله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 الشيطان رجيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لنبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسنع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاء العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أني مسك على من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرى عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا أعلم الله إلى الشيطان الرجيم <تصفيق> تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء من حسنة فله من جاء من حسنة فله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله أشروا فهو خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادتك إلى معاد قل ربي أعلم وبصرا إن الله لنفضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأما تخفكون كذلك يخفك الذين كانوا بآيات الذين يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء أدماء الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء أدماء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو تدعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم